وَلََّا رَجَمُوسَ إلَ قَْمه رَبَّانَ أَسِفَمْ قَالَ بِت السَّمَا خَلَفْتُوني مِنْ بَعْضِي وَلَمَّا غَجَوسَ إلَ قُمه قَالَ بِ السَّمَا مِن بَعْضِي آذلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجوهه اليه والقى الالواح واخذ براس اخيه يدوه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ابن أم إن القوم يقتلوني فلا تشمت بي الاعداء ولا تنعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وأنت أوحى الواحمين إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة وكذلك نجز المفترين وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين آمنوا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 وَرَحْمَةُ الَّذِينَ هُمْ لِغَفْوَةِهِمْ يَغْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 مَنْ هُنَا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو جئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ ولينا فاغفر لنا أي لا تغذر لنا وارحمنا وأنت